Hameen Ay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 سكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا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 والظالمون ما لهم من ولي ولا نطير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله عليكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب